أَعِلِّ الخَيْرِ مُعْتَدٍ الأَثِيمِ عُطُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَلِيمٌ أَمْ كَانَ ذَمَنٌ وَبَنِينَ إِذَا تُتَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسْمُهُ عَلَى الْخُرْطومِ إِنَّ بَلَوْنَا كَمَا بَلَوْنَا أصحاب الجنة إذ أقسمون يصرمنها مصممين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون.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 نحن مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَنَاوَصُونَ قَالُوا يَا إلينا إن كنا طاغين عسَرَضْنا أيُّ بدلَنا خيراً منها إنَّ إلَى رَبِّنا راضِبُونَ كَذَلِكَ الْعذابُ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 افن جعلوا المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أبنكم كتاب في تدرس ان لكم في لما تخير ام لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما أم لهم شركاء فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهِقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَدَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْ دِيس سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِئْ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَ هم الغيب فهم يكتبون فاصبِل فاصبِل لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ ناداه وهو مكذون لولا أن تداركه نعمة من رب لا يبذ وَهُوَ مَذْمُوم فَجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّكَ لَلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَذَى صَارِخٍ لَّمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ